الله جل وعلا غدا وستقف بين يديه تبارك وتعالى فعد إلى مكانك وأنت شريف وأنت رجل وأنت بطل عد إلى مكانك بنية أن تعيد الأمن إلى أولئك المفزوعين وعد إلى سجنك وضع قيدك في رجلك وفي يدك بيدك في الوقت الذي أوجه فيه رسالة إلى المسؤولين وأقول كل من رجع وسلم نفسه اختياراً وطواعية أرجو أن ننظر إليه نظرة إكرام ونظرة تكريم وأن تكون هذه بداية حقيقية لتوبته إلى الله تبارك وتعالى فالسجن ليس للتعذيب وإنما للتأديب والتهذيب فمن عاد وسلم نفسه فإذا لا على أنه صدق في عودته وأوبته وتوبته إلى الله تبارك وتعالى وأنا والله لا أقلب من شأن أولئك لأن الإنسان قد يضعف في أي لحظة من اللحظات ويرتكب أي تجريمة من الجرائم أنا لا أبيح الجرائم لكن أقول هو إنسان هو بشر ليس ملكا ولا رسولا ولا نبيا إن عاد إلى الله وتاب إلى الله تبارك وتعالى فلنقبل توبته ولنقبل أوبته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم الحديث والذي نفسي بيده لو لم, لو لم تذنبه لذهب الله بكم وجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وأود أن لقد دخلت امرأة بغي زانية الجنة في كلب, كلب. أهو الله سبنا نقول كده بينما بغي من بغاية بني إسرائيل تمشي فمرت على كلب يلهس الثرى من العطش فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها وملأته ماء وقدمت للكلب فشرب يقول نبينا فغفر الله لها بذلك أنا أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغاية فكيف تصنع الرحمة بالمساكين ممن وحدوا رب البراية نريد أن نرحم, آه نريد أن نرحم الجرح على أرض ميدان التحرير نريد أن نرحم شبابا نريد أن نرحم أهلنا نريد أن نرحم بلدنا أناشد العقلاء أناشد الحكماء بنض قلبي بنض حياته بل بدمي الله ألله في هذا الدين الله الله في هذه الأمة الله الله في هذا البلد ثم أقول والله ليس لها من دون الله كاشفة ما تقول نرجع إلى الله ما تقول الله عز وجل أوعى تصدق أن ما يجري الآن يجري بعيدا عن سمع و بصر الملك لا ما يقع الآن في مصر بتقدير الملك وبتدير وبتدير الملك ثم بذنوبنا يا أخت هناء اجبت الكلام دا مين يا مولانا تداروش بقى في آخر حلقة واللي لا دا القرآن شوف رب العزي يقول ايه بقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله ويعفو عن كثير ويقول جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحث ليه يا رب بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم مرجعون ممكن حضرتكم تسمعوا من الحديث حديث رواه ابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك بسند صحيح من الحديث عبد الله بن عمر سيد النبي أوليام عشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم صبقت يا سيدي ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهاء لم يمطروا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤمة وجور السلطان ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم سيد النبي يقول كما في مسنبي أحمد بسند صحيح سيأتي على الناس سنوات خداعات هي دي والله يا سيدي هي دي والله يا سيدي يا رسول الله سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروايبضة أنا من الروايبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العمة تكلم الروايبضة ونطق الروايبضة لم يتكلم في أمر العمة بل في أمر الدماء بل يا إخواني بل بل بل موجة بل بل موجة بل ولذلك أنا حذرت حذرت من الوصوليين واللصوصيين والانتهازيين الذين يريدون ان يقفزوا على دماء هذا الشباب الذين يريدون ان يتسلقوا على اكتاف هذا الشباب اقول الا يخجل احدهم احيي من ربه لا لا لا بل الا يستحي من نفسه الا يستحي من نفسه يعني رجاء رجاء وانا اخشى يعني من الغد أسأل الله سبحانه وتعالى هتو بعد صلي الجمعة بالناس بكرة أنا مستعد, إن الله. أنا مستعد والله يعني أنا إيه مستعد. العقابات اللي قدامك الناس أنا, انا لا أدأ أنا سأنزل. يعني إنت عطروك بكرة. بكرة إن شاء الله يبقى فيه ميكروفونات عشان الناس تسمع انا سأقنوا بينهم بين أولادنا واؤكد لا ايوه مش هيبقى في صلاه جمعه فده نعم نعم طب ازاي لو, صل... لو لو كنا في الميدان نصلي في ارض الميدان اه بس مم. الناس هتسمع ازاي لابد من اعداد الميكروفونات التي تسمع هؤلاء جميعا مين؟ طب مين يعني احنا عايزين اللي بيسمعنا أحب من أحب المسؤولين فيه. وزاره الاوقاف اللي بيسمعنا نجهز مم. الان الميدان انه يبقى في بكره ان شاء الله تقام صلاه الجمعه ويكون يعني يبقى كويس لو فاضل شيخ الازهر راح لو, لو, تأذن لو تأذن لي يا سيد السيد فضل لو تأذن لي فضل. يعني من باب يعني اعطاء الفضل لأهله فضل. فلست بفضل الله جل وعلا ممن يبخس أهل الفضل فضلهم فضل. لا ينبغي لمثلي أن يكون خطيبا غدا في هذا اليوم العصيب وشيخ الأظهر بيننا ياريك. لا ينبغي بل فضل. أنا أناشده الآن كوالد الله وأقول له أنت أولى أنت أولى الناس بكلمة الحق غدا بكلمة الفصل غدا ولا تخش في الله لوم تلائم ورزقك على الله تبارك وتعالى ونحن معك ونحن, ونحن بين شبابنا وبين اولادنا اقول لهم والله الذي لا اله غيره لن نبيع ديننا بدنيا حقيرة زائلة ولا بد دنيا مع الحق حيث كان ولكن بلا عنتريه جوفاء وإنما بحكمه بالغة وكلمه هادئه واسمحوا لي ان لا أدعو... قبل لا. حتى لو لم تهمهم فانت ذاهب اه نعم شاء طيب. الله طيب طيب انا طيب انت لسه معانا انا, أنا عايزه فيه. انا عايزه بقى رساله حضرتك في هذا التوقيت للفقراء للضاقه بيهم الحياه الرزق. وال... وسبل الرزق تقطعت ده. وشايفين الناس بتخرج للشوارع ده. دول يعملوا ايه فضلتك انا فضلك استحملنا في تليفونات الناس عايزاك تكلم تكمل. انت الفقره ده. المفترض انتهيت بس الناس عايزاك ربنا يستر عن بنشتغل الناس ربنا يستر تفضلي فضل انا رسالتي لاهلي من آبائنا وأمهاتنا وإخوان أخاتنا من الفقراء الذين يتعرضون الآن فعلا لمأزق حرج فعلا أقول لهم أصبروا هذا ما أملك أصبروا, الصبر. أصبروا. الصبر, الصبر يا أخت هناك مش مجرد كلمة ده الصبر دين صبر حضرتك والمنع والحبس فهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصب والله جلاله وبشر الصابرين ثم انا اقول اي اخ عنده اسره فقيره جنبه يعرفها يقتسم ما عنده مع هذه الاسره الفقيره حضرتك رايت وراء اخي الاستاذ سيد ان هذه المحنه اخرجت لنا منحه من الشباب الشباب الشباب ما راينا لجان شعبيه اه شعبي بفضل الله وبشرك انا اتجول بسيارتي في شوارع طوبك يعني أرجع من ميدان التحرير أتجول سيارتي على هؤلاء اللجان حين رغمان الشباب يفرحون جدا وأخاطبهم وأشد على إيديهم وأدعو الله لهم وأحييهم وأزكيهم رأينا مشهدا ما كنت أتوقع قط أن أراه في مصر كنت أتصور كغيري أن شبابنا قد ذاب على مواقع الشات وعلى غرف الدردشة وعلى المواقع الإباحية نعم ولطالما حذرت ولذلك أنا أعتذر لهم الآن أعتذر لهم الآن وأنا أقول لهم والله الذي لا إلى غيره أنتم الآن أنا مستعد أن أقبل أيديكم وأن أقبل رؤوسكم فأنتم أثبتتم أنكم بفضل الله تبارك وتعالى رجال في وقت الأزمة ورجال في وقت الشدة أن رأيت طفلا طفلا لا يتجاوز الثالثة من عمره انا سايخ خرشت باولادي خرشت باطفالي والله منهم طفل لم يتجاوز الرابعه ونزل ورايت يمسك يعني حديده فقلت له يعني مشاهد جميله رايت طفلا هنا وقفك يعني ولا لا وقفني <تصفيق> <وأفني تصفيق> وسلمت آه. عليه وقلت له انت بتعمل ايه انا انا واقف جميل هذا مشهد رائع هذا مشهد رائع لاطباء بالأمس الذين ابا أن يغادروا ميدان التحريب من أجل إسعاف الجرحة ومستشفى صحيح إيه العظمة دي آه طبعا. شبابنا من الأطباء لا يريدر الميدان ليسعف إخواننا من الجرحة. هذه هي نصر فأنا أناشد إخواننا من الأغنياء أن يقتسموا اللقمة مع الفقراء واللي معها من الجنيه ما يدي خمسين جنيه للي ما معهوش ونتجاوز هذه الأزمة بهذه الروح الإيمانية فهذه هي أخلاق دينا وأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله علي سنة الله سنة. سنة. طب أنا عايز أسأل فضع على حالة الخوف يعني في كتير من الأسر زي ما في كتير عندهم دقيقة مالية في كتير من الأسر ما عندهاش بس بتشعر بالخوف على الوطن <تصفيق> المشاهد اللي بيشوفوها على الشاشة بتخلق حالة من الخوف إزاي نحاول نطرد الخوف من نفسنا عشان كده صدام ده بيقال لسه اتوصل من بات آمنا في سربه آمنا شوف نعمه الام احنا ما حسيناش بنعمه الام إلا في هذه الايام مم. انا كنت اخطب خطبه جمعه من شهرين في العريش في رفح مم. في الشيخ زويد مم. كنت اخطب الجمعه في الشيخ زويد مم. هل تعلم في ماذا تحدثت تحدثت في نعمه الام اي والله والخطبه مسجله واودعت على قناه حضرها حضرها خطبت في نعمه الام وكنت يا اخواني نعمه الامن نعمه لا يعرف قدرها الا من امتلئ قلبه بالخوف ولذلك رب العزه قال ولا نبل ونكم بشيء من الخوف والجوع قدم الخوف على الجوع ولنبل ونكم ولا نبل ونكم مد ابتلاء الخوف ده ابتلاء اللي احنا بنمر بيه الان ده ابتلاء ولا نبل ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مَنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وأُولَئِكَ هُمْ مُهْتَدُونَ أنا بقول لأبائي وأمهاتي وشبابي وأخواتي من في البيوت أقول لهم لا يغني حذر عن قدر لماذا الخوف؟ اعلم يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك طبعا. وأن ما أخطأك لم يكن ليسك واعلم أن كل شيء بقدر لا تسقط ورقة لا لا لا بل لا تسقط قضوف في أي مكان على وجه الأرض إلا بتخديره وتحت سمعه وبصره فإن كنت تعلم أن العمر بيد الله وإن كنت تعلم أن الأجل بيد الله وإن كنت تعلم أن الرزق بيد الله فلما الخوف؟ فلما الخوف؟ اعتصم بالله داعي دا اعظم ما انادي به الان هذا ما يفرج الكرب هذا تفرج الكرب واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والله العظيم لا ملجأ ولا منجأ منه الا اليه سبحانه وتعالى فلنهرع اليه, فلنتب إليه. ثاني مع premise ف... الآية ف bio واعتصموا بالله خلق. هو مولاكم هذه آية آه. أعتصم والان اقرأ واعتصموا بحبل الله جميعا, جميعا ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا ف فذين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفى حفرة الله. من النار فانطلقكم نار مشتعل آه. متأججة فارج من اهلنا وابائنا اطردوا الخوف ونعطص بالله ونعطص بالله لله. جل وعلا ونكن على يقين مطلق ان ما وقع انما هو تقديره وتحت سمعه وبصره ولن يصرف الا باللجأ اليه والتضرع إليه كيف نعتصم لله تبارك وتعالى هذا سؤال جميل أن نعلم ابتداء ابتداء أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه أن نعلم يقيما أن ما حدث وما يقع وما سيقع إنما يقع بقدره هل تعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر حديث عجيب أوي عشان نستطنئن بس إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الأعدى اللي نعدى ما حضرتك دي مقدرة قبل خلق السماوة والأرض بخمسين ألف سنة اتوب ال البذلة اللي حضرتك لبسها لبس ليه بس أختها ليه ما لبسيتش غيره ليه ما لبسيتش غيره ليه ما لبسيتش غيره ده بقدر وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عبدالله بن عمر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس العجز قدر والكيس قدر الكيس اللي هو الفطمى وال والعقل والحكمة لبا اذا انا اريد من ابائنا واخواني ان يعلموا أنه ان كل شيء بقدر وان يعلموا يقينا يقينا أنه, انه لا يقع شيء الا بتقديره فاطمئن واعلم ان القدر لا محالة يقول ربنا تبارك وتعالى وان يمسسك الله بضر كاشف له الا هو الله وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض انظر ويذيق بعضكم بأس بعض وفنصرف الآيات لعلم أن الضر بيد الله وأنه لا مخرج إلا بالعودة إلى الله وبالواضح وآله كل لو كنتم على الانستوالين على ان ينفعوك يعني. اضرب لحضرتك مثال عشان نعلم انا كل شيء بقدر اخي من اخواننا القضاء في المنصورة آه. وانا من المنصورة اه بقول لي شافك بتتكلم كيرا عن المنصورة انت اه بلدي اجلت سيرت بنصوب خالص يعني اه مصر وبلدي دعك الان من اشترك اه فبقول لي افولان اغرب قضية عرضت عليك ايه قال قتل في مدينة السنبلوين قضية قتل في م قالوا الأوراق اللي أمامي وأنا رئيس المحكمة بتقول أن الرجل اللي في القفص ده هو المتهم هو القاتل وأرسلنا الأوراق إلى فضلت, فضلت المفتي للحكم عليه بالإعدام للتوقيع يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد يوم النطق بالحكم القعمة ليانا وأنا رئيس الجلسة وقلت الدباجة كلها والديباجة دي حتوصلني إلى الكلمة الاخيره الا ما سبق فقد حكمت المحكمه بالاعدام الردته يقسم لي بالله يقول لي الاثن بقول وقد حكمت المحكمه ببراءة المتهم سبحان الله مول الكلمه خرجت ورتبكت ما عرفتش ابضها راسي وفضلت دمت دقائق على المنصه والقاع انفلتت اللي بيزغرت واللي بيصوت واللي تركت للمكان خضي الأمر. خضي الامر فالمهم بيقولوله الاخوة اللي ما قالولي لولا اننا نعلم دينك لشكتنا في الامر فالمهم سبحان الله يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيء محمد بعد 13 يوم وصلنا للقاتل حقيقي يا سبحانك يا رب وكان ربنا جل وعلا هو الذي برأ هذا الرجل وقبل رجل على الإنسان ساحة المحكمة لازم يكون عندك يقين انه لا يقع شيء في الكون الا بتقديره لازم تطمئن, تطمئن. واعتصموا بالله هو مولاكم يعني حديث جميل او ربنا ذكرني به الان وانا ورب الكعبة ما اعددت كلمة مما ذكرته الليلة انما هو فضل الله سيدنا النبي في رواف صالب من حديث البراء بن عازل لما انتهت معركة بدر لما انتهت معركة احد وانت عارف اللي حدث في احد يعني تعرض الحبيب القتل الشاهد ابو سفيان اقترض من معسكر المسلمين بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وظل ينادي بعلى صوته يقول افل القوم محمد فسيد النبي سمعه قال له ما عليه لا تجيبوه فكررها ابو سفين ثلاثا والنبي يقول لا تجيبوه فقال ابو سفين افل قوم ابن ابي قحافة ابو بكر الصديق, الصديق. النبي قال ما تردش عليه فكررها ثلاثا فقال افل قوم ابن الخطاب فكررها ثلاثا النبي والمتردي فاطمأنا إلى أن هؤلاء السادة والقادة قد قتلوا آه. فقام فرحا أبو سفيان يرتجز ويقول أما هؤلاء فقد قتلوا ثم قام يقول أعلو هبل أعلو هبل يقصد الصمن يقصد إله وكذوب كلمة خلي بالحضرتك أعلو هبل أعلو هبل النبي اسمع قال ألت لا عليه مم. خلي بقى الحضر كم من ديال يوم ما تردوش آه. قال إنما دلالة يوم الرد لأن لا. الأمر في المرة الأولى كان متعلقا بالأشخاص ما تردوش مم. مم. ما تفرقش لكن حينما علق بالله جل جلاله الرد عليه أعله بل قالوا وما نقول يا رسول الله قالوا الله أعلى وأجل فقالوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزة ونعزة لكم مم. فقال النبي أجيبوه قالوا ما نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم علامة إزيب الله مولانا بالرجوع بالبكاء أنا بخطب أباء الآم الفضلاء مصر, ملي مصر مليئة بالأولياء أقسم بالله مليئة بالأولياء أقسم بالله مليئة بالأولياء والشرفاء والصالحين من أباء وأمهات بقولهم بالله عليكم الليلة وأنت في البيوت قوم قوضأوا أيوة. وتذللوا أيوة وتضرعوا أهو. إلى الله عز أقسم بالله الدعاء الدعاء الآن هو سلاحنا ندعو م. ندعو. ندعو. ندعو. ندعو اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على أهل <تصفيق> <وصحني> وسلم <تصفيق> اللهم اكشف الغمه عن بلادنا اللهم اكشف الغمة عن بلادنا اللهم اكشف الغمه عن بلادنا اللهم احفظ دماء شبابنا اللهم احفظ دماء اولادنا اللهم احفظ دماء اولادنا اللهم, اللهم, اللهم, اللهم, اللهم نج مصر من هذه الفتنه اللهم نج مصر من هذه الفتنه اللهم نعص مصر من هذه الفتنه اللهم لا تشمت بنا عدو داخلي او الذي تنزل اللقم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا التي تقطع رجانا من الذنوب تنزل البلاء يا من ذكره دواء وطاعته ارحم من رأسنا اللهم ارفع مختك وغلانت مواقعهم ليعودوا الى الرشد ويعودوا الى الحق ونحن معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك علي. سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه جزاكم الله على يعني علو صوتي وانفعالي فهذا رغبا عني يطول الله خيرك صدقت مشكورين